مني الحالي تركني وروح معاد في لمجروح قلب تحمل وجع كتير فأكتر من جرح ومجروح انت اللي كنت تقويني ومن كل العالم تحميني كفي حياتك من دوني وروح مبادة تطلع في بده تشوفك عيني بدل بتعمل مي بتقلني الحق علي لو بده يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح قلبي ودي وكفيت ودمرت الحب بإيديك لحب بقلبي خلين ولا قلبي بعض بيريدك ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني تكن اللي فيني بيكفيني وروح ما بدي بده تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل ميت وبتقل الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديه ما بدي تطلع في ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطه بتعمل مينك وبتقلي الحق علي لو بدي يقتل غيابك رح امشي رح سك بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح مقلبي وديك Oh.